بسم الله الرحمن الرحيم يا أجوى الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها, وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونفاءا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 Amalom, én a munkád. Innához kárhozóbb a nagyobb. És ha félsz, nem teszed meg a ان غنمتموا الا تادنوا فَإِنْ طِيبَنَ لَكُمْ أَنْشَأَ إِنْ مِنْهُ لَفَضَلٌ فَكُلُوا هَذِي الْمَرِيعَ وَلَا توتوا ولكم الَّتِي جَاءَ اللَّهُ لَكُمْ خيما وَأَطْعِمُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا فَإِذَا دَخَلُواْهُ مُنْفَذًا فَأَذِّنُواْ لَهُمْ خُرَّجًا وَإِذَا خَرَجُواْ فَأَذِّنُواْ لَهُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُواْ فَأَثْرَفُوا وَبِدَارِهَا يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ وَنِيًا فَلَيَسْتَعِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَصِيبًا لِذِكْرَىٰ نَأْثُوبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَقْرَبُونَ وَلِنَسْأَ وَلِنَسْأَ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَنَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ منه أو كثر نصيبا افْرُضُوا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا له قَوْلًا معروفا. مَالِيَ أَخَذَ الَّذِينَ لَوْ تَعَاظَمُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَعَظِمَ الْخَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نارا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 لكل واحد منه ما السدس مما ترك إن كان له وندا فإن لم يكن له وندا وورسه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه من بعد وصية wa fugi yo fue لا on wa أقرب لكم douna ولكم نصبا ترك أزواجكم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لهم ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أودعين ولئن نصب من ما تركتم إلا ميكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلئن استمر من ما تركتم من بعد وصية تصل بها أودعين Quan Wa kan la joolu yo la sokanatarawi mi wadau aunawurtu fa kuli wa aydi اكثر من ذلك فهم شركاء في السلث من بعد وصية يوصي بها او دير غير مضار وصية من الله والله عليم عليم تلك عدود إلا عور رسوله ندخل جنات تجري من تحتها نار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وما يعصي الله ورسوله ويتعد عدوده ندخل نار خالدين فيها. وله عذاب مؤين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهم في البيوت حتى يتوفرهن الووت أو يجعل الله لهن ثبيلا ولذان ياتيانها منكم فحاذ هما فإن تابا وأطلعا فأهل ضوحا هما إن اَكَانَ تَوَّابًا وَحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ تا <تعضلوهن> ولا تذهبوا ما اتيتمونه الا, إلا فهساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن رد مستبدال زوج, مكان زوج Ha azzal foglalkoznak, akkor azzal foglalkoznak. Ha azzal foglalkoznak, akkor azzal foglalkoznak. Ha azzal foglalkoznak, ساما قد سلت إنه كان فاعثة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأماتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمات نسائكم وربائبكم التي في عجوركم وربائبكم التي في عجركم من نساحكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَنْتَ جَمَعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِنَّمَا إلا قَدَّسَ اللَّهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَهُ ذلك أن تبتغوا بأموالكم مؤصرين وين مسافعين فما استمتعتم به منهن فهاتوهن أجوهن فريضا ولا جناء أريكم فيما تراضيتم إن فريضة من الله كان علي من حكي ما ومن لم يستطع منكم فاولنا انكي عن مؤنث المؤمنات فمنها ملكتي بالكم من فتياتكم المؤمنات ف أَمُ بئمكم بَعوَكُم مِ بَعْض فكِعَّ بِإذْنِ هلين وَآتُهَُّ أجور إَّ بِالمَعروب في وَلَا وَلَ أَخْدَانٍ فإذا أُصِنَ فإنَّ تِينَ بِفَاعِشَةٍ فَعَلَيْهِمْ نِصْرُ مَا أَنْمَرَتْ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَذَابَ مِنْكُمْ وَأَنْتَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ أَنعَامَكُمْ وَقَدْ خَلَقَ الْإِنسَانَ يَا أَيُّهَا لا أن تكون تجاوة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانًا وَهُمَنْ فَزَفَ نُصْمِ عِمَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيلًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ دخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للذجال نصيب من اكتسبوا وللنساء نصيب من اكتسبوا أهل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما اترك الوالدان ولقربون والذين أقضت ومن الله كل شيء شهيدا الرجال قوامون على بما من أَصْوَانِ عَتْقَانِ تَنْهَافِظُهُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَلَا تَقَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَاهْجُرُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ طَعَنَكُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقوق بينهما فبعثوا حكما من له وحكما من لها إن يريد إصلاعا إن يريد أَفْتِ اللَّهَ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ وابن وادين احسانه وبذل القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير جنوبا والطوائب بالجنب وطوائب بالجنب وبني الثفين وما ملكت ايمانكم ان الله انا يحب من كان الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون اموالهم رياء ولا يعمدون بالله ولا باليوم لاقل وما يكون الشيطان له قدره ففاء اقوينا وانا فارىهم لوام الله وَكَانَ اللَّهُ بِهِم أَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَفَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تستوي بهم الأرض ولا يكتمون الله عديثا يا أيها الذين آمنون وأنتم وأنتم ما تَقُولُوا سَلُوا وَتَأَنَّتم سُكَارَى حَتَّى وَأَنْتُمْ وإن مَا أو مُجَاءَ أَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ فَلَمْ, فلم تجدوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُمِنُوا يُؤْمِنُونَ فَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَيَكْفُرُونَ وَكَفَّ بِاللَّهِ وَيَعْلَمُ الْجَمْعَ وَكَثُرَ بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيَقُولُونَ ويقولون سمعنا واطعنا واسمع ورا مسمع والرائنا لجاً باذنتهم واطعنا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكن قد غير لهم وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ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 O, aki nem szökött, nem szökött, بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكثبه اسما مبينا ألم تر الذين يَطُغُونَ ظُلْمًا مِنَ الْكِتَابِ وَمِنَ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤلاء مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سبيلا أولئك الذين لأذهم الله ومن يدعن الله فذا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يعطون الناس لقيرا أم يحسدون سعدا ما اتهم الله من فضله فاق وداتينا آل الكتاب والحكمة، واتيناهم ملكا عظيما فامينهم وَكَفِرُ بِجَهَنَمَ سَائِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ثُمَّ نُصْلِي إِلَيْهِمْ نَارًا وَلَمَّا وَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَا أُمْجُلُودَ الْغَيْرِ أَلِيَّ ذُرُقُ الْعَبَادِ الله كان عزيزا حكيما والذين آمن وعملوا الصالحات سندخنهم جنات تجري من تحتها ننهار والدين فيها أبدا لهم فيها وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تود لما ناتئنا أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إِنَّ اللَّهَ كَنَّا سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّوْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَأطِيعُ الرَّسُولَ وَأُنِّي مِنْكُمْ ha érteneteket, fié, én, fogyudduk őket Allah és a Rasool által. Önök törődnek Allahal és وَمَا أُنْزِنَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَهَاكَمُوا إِلَى الْطُوَغُوتِ وَقَدُ مِنُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يفدون عنك فدودا كيف إذا أصوابتهم مصيبة بما قدمت يديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا وَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّهِ لِيُطْلَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَمَّهُمُ إِرَّ وَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رئيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم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 أخرجوا من دياركم ما فألوه إلا خليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا وإذا لأعطناهم عظيما صِرَاطًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَبِأَيِّ يُطْعِلُ اللهُ وَالرَّسُولُ فَأَنَائَ كَمَا أنعم الله أَنْعَمُوا فَأَنَائَ كَمَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ والصديقين والشهداء والصالحين وحثنا آلهك رفاق ذلك الفضل من الله وكفّ بالله علي Ya a la vina a manzo esra confirro battina wefirro Wa فَإِنَّ صُعْبَتَكُمْ صِيبَةٌ قَالَ وَدَنَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِذْ لَمَّا كُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَأَنَّ صُعْبَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ إلَى يَقُولَنَّكَ أَلَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوْدَةٌ يَا لِئَلِي يا ليتني كنت أهم فأفوذ فوزا عظيما فليقواتل في سبيل الله الذين يشهون الحياة الدنيا بالآخرة وما يقواتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نوتيه أغرا عظيما وَمَا لَكُمْ لَا تُقْوَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ الَّذِينَ يَقُولُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَلُهَا وَجَعَلْ لنا Ogya Allanamila Dunka, Oagya Allanamila Dunka, Allan Führer. Allan Vina Amarou, Yon Croatino, Vina أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم ترى إلى الذين قيد لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصوة وآتوا الزكاة فَلَمَّا كُتِبَ أَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَا النَّاسَ كَخَشْيَةٍ لَائِئَ وَشَدَّ خَشْيَةٍ وَقُولُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْضَرْتَنَا إِلَى أَزَلٍ قَرِيدٍ قل ما تع الدنيا قليل ولا خلة خير لمن تتقى ولا تضمون فتى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنت في بروج مشيدة وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّحَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ تقول حديثا ما اطفبك من حسنات فمن الله وما اطفبك من ثقيات فمن نفسك وارسلناك لنصر رسولك وكف بالله شهيدا ما يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدَ قُعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلِّ فَمَا أَرْسَلَنَاكَ عَلَجٍ عَفِيظًا وَيَقُودُونَ طَاءً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ إِلَّا اللَّهَ فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْدِئُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا أجاءهم أمر من الأبن أو الخوف أذاع به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 لا تكلف إلا نفسك وحذض المؤمنين أسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد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 فحيوا فحيوا بأسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله نائنا ما تلاقي بفي من الله حديثا، فمناكم في المنافقين فئتين، والله أقصفهم بما كذبوه. أتريدون أن تحدوا من ظل الله؟ وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادُوا تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الَّذِينَ يَظْهَرُونَ عَلَى الْحَقِّ مِنْكُمْ وَيُحَاجُّونَكُمْ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَى قوم بينكم وبينهم حصيلات سجونهم أن يقاطنكم أو يقاطن قومهم ولو شاء الله فلأطول عليكم فلقوت فإن اعتزلتم فلم يقاطنكم والقوي لكم السلم فما جاء الله لكم عليهم ثبيلا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 وَأُولَئِكُمْ جَعْلَنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَوَنًا مُبِينًا وَمَنْ رَكَّالَ لِمُؤْمِنِ مَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِنَّا خَطَآهُ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا خَطَآهُ رقبة مؤمنة وذية سلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذيلوا رقبة وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْسَاقٌ فَذِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَلِيِّ وَاتحْدِينُ رَقَبَةٍ فَمَن فَمَنْ يَجْدَ فَصْيَامُ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ الظَّرُ عَلِيمًا حَكِيمًا اما يطع المؤمن ان متعمدا فسفاءوا جندهم وخانيد فيها وغضب الله وغضب الله عليه ولانه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين آمنوا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السر لستموا من أن تبتغون عرض العيات الدنيا فإند الله معالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن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 لا تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأناك مأوى جن وسات مصير إلا المستضعفين، إلا المستضعفين من الدجال والنساء والولدان لا يستطيعون التو ولا يهتدون سبيله. أولئك أسى الله أن يحفو عنهم وكان الله أفوا رفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما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 وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي رَوْضِ فَلاَ اسْتَعَنَ كُنَّ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كانوا وَإِذَا كنت في فَأَقَمْتُ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَتَبَلْتُ قُنَايَةً مِنْهُمْ فَإِذَا أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا عزرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون على أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم بيلة وائدة ولا جناء عليكم إن كان بكم أذى من مطرنا كنتم مرضى أن تضغوا أسلحتكم وخذوا إذراكم إن الله أدن الكافرين أذابا فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله أيام وقوده جنوبكم فإذا طمعنا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا وَلَا تَعْنُوا فِي بَيْتِ ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وافتغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا فيما يستخفون منا في ولا يستخفون من الله وهو معه اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فَمَنْ يُجَادِدُ اللَّهَاً هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِينًا وَمَنْ يَعْمَلْ ثُوءًا وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمْ يَسْتَغْفِرِ الله يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِسْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَتَىٰهَا إِسْنَافًا مَا بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بؤتانا وإسما مبينا ولو نافضوا عليك ورحمته لهم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 من مر بصدقة معروف وإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بتغوح رضوة الله فسوف نتيع غرم عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدل ويتبع ويتبع يُرِى رَالسَّبِيلَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِحُ لَهُمْ جَنَّتَ إِنَّ اللَّهَ لَا يغفر أَن يشرك بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك يَشَاءُ وَمَا صلى ضلالاً بهيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً وقال لا مِنْ من عبادك نصيبا فرضا ولا أضلناه ولا أمننه ولا أمرا فل يبتكم فل يبتكم آذانا ولم ولا أمرا és a kőről, és miért tárgyazik a szívtalan, a világban, مأواهم جهنم ولا يجدون عنها معيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها نار قادرة فيها آباد وعد الله حقا vannak szóvával مِنَ اللَّهِ elmondottakat, de nem biztosak vagyunk benne. Mi nem ولا نصير وما يعمل من الصالحات من ذكى نبوذ وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وما نحن دينا من لَمَّا وَجَّهَهُ نِلَّاهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبَادَهُ مَخَوَّلِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَلِلَّهِ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي أَمْنِ مَا كُتِبَ لهم والمستضعفين من الولدان وأن تقومون يتامل بالقصد وما مِنْ من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة الخوفة من بعلها نشوزا وعرا فلا جناح عليهما اللّه بينهما صلح وصلح خير وحضيرتلافوس الشّع وانتحسن وتتقف كان بما تعملون خبيرا يثا ولو حرزتم فلا تمينوا كل المال فتذروا كالمعلقات وان تصنع واتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفطوا يغني الله كل من ساعتك وَكَانَ اللَّهُ واسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آمُوتُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِلَيَّكُمُ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ ذكور فان في السماوات وما في الارض وكان الله في, السماوات وما في أجئ الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قدير. ما كان يريد ثواب الدنيا، فأرد الله ثواب الدنيا ولا خير. وكان الله سميعا بصيده. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولا قريب ااياكن وان يفقرا فالله اولى بهما فَرَأَتَ تَتَّبِعُونَ الْهَاوِيَ أَن تَعْدِنُوا وَإِن تَمُرُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا والكتاب الذي نزل أذى رسوله والكتاب الذين أذل أذل رسوله والكتاب الذين أذل من قبل وما يكفروا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لا خير فقط ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم أزدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم بَسِرِ الْمُنَافِقِينَ بَأَنَّ لَهُمْ عَذَابَنَا لِمَنِ الَّذِينَ يَتَخِذُونَ الْكِفْرَ دِينًا أُولِياءً مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِذْثَ فَإِنَّ الْعِذْثَ لِلَّهِ جَمِيعًا اقعدن الذن عنكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها وينتظروا بها فلا فلا حتى يقضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان اللهم امنع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِنْ كَانَ لِلْكِفِرِينَ نَصْيِذٌ قَالُوا أَلَمْ نَفْتَحْوِذَ هَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْهَلَ اللَّهُ لِلْكِفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِينَا الفاقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصمت قاموا كثلا يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا يذكرون الله إلا قليلاً ذب ذبين بين ذلك لا إله إلا و إله إلا وما أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجهلوا لله عليكم صدقانا مبين إن المنافقين في الدوك لأسفل من الدار ولن تجد لهم إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَطُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْحَلُ اللَّهُ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ O, Allah, a szakállal, aki nem szereti a szépséget, nem szólt a szóhoz, csak aki vallat. O, وانير ان لا ينسكون بالله ورسله ويريدون ان يفتقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا هؤلاء كوم كافرون حقا وأهددنا للكافرين عذابا مئينا والذين بين أعدم من عمول أولئك صفنهم عجرا وكان الله غفورا رحيما يسألك عن الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى بر من ذلك فقالوا إلينا الله جل فأخذت مصائقة ثم التخذ لعجل من بعد ما جاءتهم البينات فأفونا عن ذلك وأعطينا موسى سلطانا مبينا وافعنا بالقوم الطغوا وبميثاقهم وقلنا اننا مدخل الباب بسجد و وقلنا انهم لا تعدوا في الثبت واغذنا من ميثاق الغليظ فَبِمَا قَضَىٰ قَدَرُهُمْ مِسْقَهُ وَكُفْرُهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ لَمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ قَطَعَ اللَّهُ يؤمنون فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم, وقولهم, وَقَوْلِهِمُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ قَتَلَ وَمَا قَتَلَهُ وَهُوَ لَكِنْ شُبِّهَ من رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن نبي قبل موته ويوم القيامة ويوم القيامة يكون عليهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد عنه وأكلموا O, aki a tényt nem érti, és aki a tényt nem érti, és وَبَنِي كَوَمَ الْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ wa ouhaina ida ibraim wa ismael wa wa yaqub wa eth wa wa eth wa ayub هم عليك من قبل ورسولان لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلنا بكتيرين وموذرين ليلا يكون لنا ثنا الله عجته بعد الرسل مَا الله اللَّهُ عَذِيزًا حَكِيمًا لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَمْ فَلَوْلَا بِعِلْمِ وَالْبَلَاءِ كُنْتَ وَأُحِدُّ سَبِيلَ اللَّهِ قَوًّا وَنُورًا وَلَا لَنَبِئَ دَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا لَنْ يَكُونَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ له وَلَا ليهديهم. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقًا شَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَنِكَ عَلَى اللَّهِ يَثِيرًا يا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 انما المسيء يعيذ ابن مريم رسول الله وهو كلمه القائل الى بضغم Allah ő ma wa La هبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكب عن عبادته ويستكبر فسيحشره إليه سميعا فأما الذين آمنوا مع ولا, ولا يجدون لهم من دون الله يا ايها الناس قد جاءكم برهاد من ربكم وانذرنا اليكم نعم مبين فاما مَنْ بِغِي فَسَيُدْخِلُهُ فَسَيُدْخِلُهُ فِي رَحْمَةٍ مِنْ وَضْلِ وَمَا يَهْدِيمُ إِلَيَّ إن مرء هذا ليس له ولد وله أخت فلها نص ما ترك وهو يرسها إن لم يكن لها ولدا فإن كانت أسنتين فلهم السلسان مما ترك وَإِن كَالُوا إِخْوَةً رِسَالًا وَنِسَاءً فَلِلزَّكَرِ مِسْلُ حَظِّلُوا سَيَيْن يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ